بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر المساطين المجلس العاشر المجلد الأول الصفحة ثلاثمائة يقول رحمه الله الوجه السادس والثمانون أن الله سبحانه خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبه التي دونه واستعمل فيها فكان استعماله فيها كمال أمثاله فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا يعطل وهكذا أبدا حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامه أعد لمراكب الملوك وأكرم اكرام مثله فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الملك فإن ازداد تقصيره فيها أعد لأحاد الأجناد فإن تقاصر عنها جملة استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام كما يقال في المثل إن فرسين التقيا أحدهما تحت مالك والآخر تحت الروايا فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة فقال ماذاك إلا أنك هملت قليلا وتكسعت أنا وهكذا السيف إذا نبع عما هيئ له ولم يصلح له ضرب منه فأس أو منشار أو نحوه وهكذا الدود العظام الحسان إذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم أو الإبل وغيرها وهكذا الأدمي إذا كان صالحا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبيا كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولايه رشح لها وإن كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله حتى ينتهي إلى درجة عموم المؤمنين فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير اصلا استعمل حطبا ووقودا للنار وفي أثر إسرائيلي أن موسى سأل ربه عن شان من يعذبهم من خلقه فقال يا موسى ازرع زرع فزرع اوحى الله إليه أن يحصده ثم أوحى إليه أن ينسف وذره ففعل وخلص الحب وحده والتبن والعيدان والعصف وحده فأوحى الله إليه إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلح إلا للنار وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه مكرة وعشياء والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ وفي آخر أمره يقول الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويقول له خاصة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا بينهم فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقلوا منا فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان المهيم فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجا لعبده ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة ياكل ويشرب ويبول ويبكي فقلنا هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض فامسك القوم عنه فكيف يحسن بذيهمة قد أزاح الله عنه عيل له وعرفه السعارة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا وبان يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير مالكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة بخدمته وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنيم عقب الدار وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه فعاد الأمر إلى العلم وثمرته والله الموافق وأعظم النقص وأشد الحسرة النقص القادر على التمام وحسرته على تفويته كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة وصدق القائل ولم أرى في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام فثبت أنه لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة, والعلوم النافعة والأعمال الصالحة فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار إن عاش عاش غير حميد وإن مات مات غير فقيد ففقدهم راحة للبلاد والعباد ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء الوجه السابع والثمانون أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحكما فيه كان هلاكه وموته وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات وهذان أصل داء الخلق إلا من عفاه الله وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين في كتابه أما مرض الشبهات وهو أصعبهما واقتلهما للقلب ففي قوله تعالى في حق المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقوله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب فهذه ثلاثة مواضع المراد بمرض القلب فيها مرض الجهل والشبهة وأما مرض شهوتها في قوله يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي لا تلن بالكلام فيطمع الذي في قلبه فجر وزنا قالوا المرأة ينبغي لها إذا خاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها وتقويه ولا تلينه وتكسره ولا تلينه وتكسره فإن ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها وللقلب أمراض أخر من الرياء والكبر والعجب والحسد والفخر والخيلاء وحب الرئاسة والعلو في الأرض وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة فإنه لا بد فيه من تخيل فاسد وإرادة باطلة كالعجب والفخر والخيلاء والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله وإرادة تعظيم الخلق له ومحمدتهم فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي أفتوه بالغسل فمات قتلوه قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال فجعل العي وهو عي القلب عن العلم واللسان عن النطق به مرضا وشفاؤه سؤال العلماء فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولهذا السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطباء إلى الابدان وما يقال العلماء أطباء القلوب فهو لقدر ما جامع بينهما وإلا فالأمر أعظم من ذلك فإن كثير من الأمم يستغنون عن الأطباء ولا يوجد الأطباء إلا في اليسير من البلاد وقد يعيش الرجل عمره أو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه ولا يستغنى عنهم طرفه عين فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها وكنسبة الأذن إليها وكنسبة كلام اللسان إليه فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرص ولهذا يصف سبحانه أهل الجهل بالعمى والصمم والبكم وذلك صفة قلوبهم فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكامها قال تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا والمراد عمل قلب في الدنيا وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم لأنهم هكذا كانوا في الدنيا والعبد يبعث على ما مات عليه واختلف في هذا العمى في الآخرة فقيل هو عمل بصيطة بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفار ما في القيامة ورؤية الملائكة ورؤية النار وقيل هو عمل بصر ورجح هذا بأن الإطلاق ينصرف إليه وبقوله قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وهذا عمل عين فإن الكافر لم يكن بصيرا بحجته وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفار في القيامة بأن الله يخرجهم من قبولهم إلى موقف القيامة بصرا ويحشرون من الموقف إلى النار عميا قالوا الفراء وغيره الوجه الثامن والثلاثون أن الله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدواً عالماً بطرق هلاكه واسباب الشر الذي يلقيه فيه متفننا فيها خبيراً بها حريصاً عليها لا يفتر عنه يقظة ولا منامة ولا بد له من واحدة من ست ينالها منها أحدها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر فإذا غفر بذلك فرغ منه واستراح. فإن فاتت هذه وهدي للإسلام حارص على تلو الكفر وهي البدعه وهي أحب إليه من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يرى أنه على هدى وفي بعض الآثار يقول إبليس وأهلكت بني ادم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون أصلعاً فإذا ضفر منه بهذه صيره من دعاته وأمرائه فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر فإن أعجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليربح عليه الفضل الذي بينه وهي الخامسة فإن أعجزه ذلك صار إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزونه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوه ولا بما يحصله منه فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طرقه التي يتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محاربته وبأي شيء يحارب. وبماذا يداوي جراحته وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم فالجاهل في غفلة وعمل عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكيده في القرآن كثيرا جدا لحاجة النفوس لمعرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته فلولا العلم يكشف عن هذا لما نجى من نجى منه فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة منه الوجه التاسع والثمانون أن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو المضادة للعلم والكسر المضاد لإرادة والعزيمة هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء وهما من عدم العلم أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له وقد ذم سبحانه أهلها ونهى عن الكون منهم وعن طاعتهم والقبول منهم قال تعالى ولا تكن من الغافلين وقال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للنساء المؤمنين ولا تغفلن فتنسينا الرحمة وسئل بعض العلماء عن عشق الصور فقال قلوب غفلت عن ذكر الله فابتلاها بعبودية غيره فالقلب الغافل مأوى الشيطان فإنه وسواس الخناس قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس والخيالات الباطلة فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين الوسوسة والخنس وقال عروة بن رويم إن المسيح عليه السلام رأس أل ربه أن يريه موضع الشيطان ابن ابن آدم فجلى له فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر العبد ربه خانسه وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه فمناه وحدثه وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع فهو دائما يترقب غفلة العبد فيبذر في قلبه بذر الأمان والشهوات والخيالات الباطلة فيثمر كل حنظلة وكل شوك وكل بلاء ولا يزال يمده بسقيه حتى يغطي القلب ويعميه وأما الكسل فيتولد عنه الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة وهو مناف للإرادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور فتخلوها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والإدراك وإلا فمع العلم التام بأن سعارة العبد في أذى المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض إليه ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل ففي الصحيح عنه أنه كان يقول اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال فاستعاذ من ثمانية أشياء كل شيئين منها قرينان فالهم والحزن قرينان والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون على ما مضى أو لما يستقبل فالأول هو الحزن والثاني هو الهم وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه فتأمله والعرض والكسل قرينان فإن تخ فإن تخلف مصلحة العبد فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عن إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز أو يكون قادر عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا فكثيرا ما يكثر المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته فيفضي به إلى العجز عنه وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز وإلا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه قال بعض الحكماء في وصيته إياك والكسل والضجر فإن الكسل لا ينهض لمكرمه والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها والضجر متولد عن الكسل والعجز فلم يفرده في الحديث بلغض ثم ذكر الجبن والبخل فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه والمشهور عند الناس أن البخل يستلزم الجبن من غير عكس لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل وشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود وهذا الذي قالوه ليس بلازم وإن كان أكثرية فإن شجاعة والكرم وأضادها أخلاق وغرائز قد تجتمع في الرجل وقد يعطى بعضها دون بعض وقد شاهد الناس من أهل الإقدام وشجاعة والبأس من هو أبخل الناس وهذا كثيرا ما يوجد في أمد الترك يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب فالرجل قد يسمح بنفسه ويظن بماله ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبذل نفسه دونه فمن الناس من يسمح بنفسه وماله ومنهم من يبخل بنفسه وماله ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه وعكسه والأقسام الأربعة موجودة في الناس. ثم ذكر ضلع الدليل وغلبة الرجال. فإن القهر الذي ينار العبد نوعان. أحدهما قهر بحق وهو ظلع الدليل والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. فصلوات الله وسلامه على من أودى جوامع الكلام. فصلوات الله وسلامه على من أودى جوامع الكلم واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظه. صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم فعاد النقص كله إلى عدم العلم والعزيمة والكمال كله إلى العلم والعزيمة والناس في هذا على أربعة أضرب الضرب الأول من رزق علما وعين مع ذلك بقوة العزيمة على العمل به وهذا الضرب هم خلاصة الخلق وهم الموصوفون في القرآن بقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله أول الأيدي والأبصار. وبقوله هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فبالحياة نال العزيمة وبالنور نال العلم وإمة هذا الضرب هم العزم من الرسل الضرب الثاني من حرم هذا وهذا وهم الموصوفون بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وبقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا وبقوله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وبقوله وما أنت بمسمع من في القبور وهذا الضرب شر البرية يضيقون الديار ويغلون الأسعار وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن ظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يؤمنون ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويجادلون ولكن بالباطل يدهضوا به الحق ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول يبيتون ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون ويكتبون ولكن يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ويقولون إنما نحن مصلحون على إنهم المسدون ولكن لا يشعرون وإذا قل لهم أمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفاهاء على إنهم هم السفاهاء ولكن لا يعلمون فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة وجلهم إذا فكرت فيهم حمير أو كلاب أو ذئاب وصدق البحتري في قوله لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور وقال آخر لا تخدع عنك اللحى ولا الصور تسعة عشار من ترى بقر في شجر السرو منهم مثل لهم رواء وما لها ثمر وأحسن من هذا قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده عالمهم كما قيل فيه زوابر للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر لعموا كما يدر البعير إذا غدا بأوساقه أو راحما في الغرائر وأحسنوا من هذا وأبلغوا وأوجزوا وأفصحوا قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهد القوم الظالمين الضرب الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل فهذا في رثبة الجاهل أو شر منه وبالحديث المرفوع أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه ثبته أبو نعيم وغيره فهذا جهله كان خيرا له وأخف لعذابه من علمه فما زاده العلم إلا وبالا وعذابا ومع هذا لا مطمع في صلاحه فإن التائه على الطريق يرجى له العودة يرجى له العود إليها إذا ابصرها فإذا عرفها وحاد عنها عمدا فمتى ترجى هدايته؟ قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي الخام الظالمين؟ الضرب الرابع من رزق حظ من العزيمة والإرادة ولكن قل نصيبه من العلم والمعرفه فهذا إذا وفق له الاقتداء بداع من دعاه الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما رزقنا الله من فضله ولا حرمنا بسوء اعمالنا إنه غفور رحيم الوجه التسعون أن كل صفات مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته وكل ذم ذنبه فهو ثمرة الجهل ونتيجته فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة بالخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرافه وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصف عن جانيهم وبذل الاحسان لكافتهم ودفع السيئات بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر وجضى بالقضاء واللين للأولياء والشدة على العداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والأعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعد في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام باداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضته وجنته والتحذير عن صور أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمها فقال تعالى والقلب وما ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا غير وإنك لا خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن فاكتفى بذلك السائل وقال فها ممت أن أقوم ولا أسأل عن شيء بعدها فهذه الأخلاق ونحوها ثمره شجرة العلم. أما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبذاء والشح والبخل ولهذا قيل في حد البخل جهر المقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والجياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد الغلظة على الناس والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوب عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها فإذا تهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه فإذا تهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه ومن ثمرتها الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طريق الغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووأد البنات وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مراكب الخزي والعار وبالجملة وبالجملة فالخير بمجموعه ثمار تجتنى من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل فلو ظهرت صورة العلم للأبصار زهد حسنها على صورة الشمس والقمر ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرها اقبح منظر بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل الى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفه ما جاءت به الرسل في العلم والعمل ولو لم يكن للعلم اب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عماره الدارين وهو الذي ارشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمهم وعزل نفسه وسلم الامر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه وذم من لا عقل له وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل فهو آلة كل علم وميزانه الذي يعرف به صحيحه من سقيمه وراجحه من مرجوحه والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح وقد قيل العقل ملك والبدن روحه وحواسه وأفعاله وحركاته كلها رعية له فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلال إليها كلها ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصار الخير عليه كان حدفه في أغلب خصار الشر عليه ورؤية أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منهما فقال أخذت العقل فقال الدين والحياء أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان فانحاز إليه والعقل عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جارب وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه وإذا انفرد نقص الرجل بنقصان أحدهما ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزي ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم له ولا تجربة عنده آفاته التي يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرصة لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها وصاحب العقل المكتسب المستفاد يؤتى من الإقدام فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إليها وعقله الغارزي لا يطيق رده عنها غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه فإذا رزق العقل الغارزي عقلا إيمانيا مستفادا من مشكات النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا يظن أربابه أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون فإنهم يرون العقل أن يرضو الناس على طبقاتهم ويسالموهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم هذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إيثار للراحة والدعة على مؤنة الأذى في الله فيه والمعادات فيه فيه، وهو إن كان أسلم في العجلة فهو الهلك في الآجلة فإنه ماذا قطعم الايمان من لم يوالي في الله ويعاد فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله ورسوله والله الموافق المعين وفي حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لفلان العابد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز فما عملت في مالي عليك قال وما لك علي قال هل وليت في وليا أو عديت في عدو وذكر أيضا أنه أوحى الله إلى جبريل أن يخسف بقرية كذا وكذا قال يا ربي إن فيهم فلان العابد قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط الوجه الحادي والتسعون حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم قال عطاء مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام كيف تشتري وتبيع وتصوم وتصلي وتتصدق وتنكح وتطلق وتحج ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه وقد تقدم بيانه الوجه الثاني والتسعون ما روه أيضا عن ابن عمر يرفعه مجلس فقه خير من عبارة ستين سنة وفي رفعه نظر الوجه الثالث والتسعون ما روه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه يسير الفقه خير من كثير العبادة ولا يثبت رفعه الوجه الرابع والتسعون مرواه أيضا من حديث أنس يرفعه فقيه أفضل عند الله من ألف عابد هو في الترمذي من حديث روح بن جناع عن مجاهد عن ابن عباس مرفوع وفي ثبوتهما مرفوعين نظر والظاهر أن هذا وما أشبهه من كلام الصحابة فمن دونهم الوجه الخامس والتسعون ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه أفضل العبادة الفقه في الدين الوجه السادس والتسعون ما رواه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفع ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الوجه السابع والتسعون ما رواه عن علي أنه قال العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله الوجه الثامن والتسعون ما رواه المخلص عن ابن صاعد حدثنا القاسم بن الفضل ابن بازيع حدثنا حجاج حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء ابن أبي ميمونه عن أبي هريرة وابي ذر أنهما قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا وقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا ورواه أبي داود عن شاذان عن حجاج به قلت شاهده ما مر من حديث الترمذي عن أنس يرفعه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الوجه التاسع والتسعون ما رواه الحطب أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من سمعين غزوة في سبيل الله وهذا إن صحف معناه أحب إليه من, من سبعين غزوة وهذا وإن صحف أحب إليه من سبعين غزوة بلا علم لأن العمل بلا علم فساده أكثر من صلاحه أو يريد علما يتعلمه ويعلمه فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة وهذا لا يحصل في الغزو المجرد الوجه الماء ما رواه الخطيب أيضا على بدرداي أنه قال مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة الوجه الحادي والمئة ما رواه عن الحسن قال لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل الله الوجه الثاني والمئة قال مكحول ما عبد الله بأفضل من الفقه الوجه الثالث والمئة قال سعيد بن المسيب ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في دينه وهذا الكلام يراد به أمرا أحدهما أنها ليست بالصوم والصلات الخارجين عن العلم ولكن بالفقه في الدين الذي يعلم به كيف الصوم والصلاة وثار أنها ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه في دينه من أعظم عباداته الوجه الرابع والمئة قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أقرب الناس من درجة النبوة العلماء وأهل الجهاد والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأهل الجهاد جاهدوا على ما جاءت به الرسل وقد تقدم الكلام في تفضيل العالم على الشهيد وعكسه الوجه الخامس والمئة قال سفيان بن عيينة أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده وهم الرسل والعلماء الوجه السادس والمئة قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عبادة كما قال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة وسيأتي إن شاء الله ذكر كلامه بتمامه وقد يراد به أنه عبده الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات، لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها وكلا المعنيين صحيح. الوجه السابع والمئة قال سهل بن عبد الله التسوري من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. وهذا لأن العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوة الوجه الثامن والمئة أن كثير من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه وكذلك قال سفيان الثوري وحكاه لحنفية عن أبي حنيفة وأما الإمام أحمد فحكي عنه ثلاث روايات إحداها أنه العلم فإنه قيل له أي شيء أحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوع قال نسخك تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم ومن كلامه فيه الناس إلى العلم أحوج منه إلى الطعام والشراب وقد تقدم والرواية الثانية أن أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع واحتج لهذه رواية بقوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وبقوله في حديث أبي ذر وقد سألوا عن الصلاة فقال خير موضوع وبأنه أوصى من سأله مرافقته في الجنة بكثرة السجود وهو الصلاه وكذلك قوله في الحديث الآخر عليكم بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطئة وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصلاة والرواية الثالثة أنه الجهاد فإنه قال لا اعدل بالجهاد شيئا ومن ذا يطيقه ولا ريب أن أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد وأما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن اقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك قال مالك وكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كذا وكذا فكتب إليه عمر أن يفرض لهم من بيت المال فلما كان في العام الثاني كتب إليه أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لأكثر من ذلك فكتب إليه عمر أن يمحوهم من الديوان فإني أخاف إن يسرع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فيتاولوه على غير تاويله وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن آنس فوضعت ألواحي وقمت إلى الصلاة فقال ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهي الصلاة والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل الله ولولا مكابلة هذا الليل ولولا مجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر لما أحببت البقاء فالأول الجهاد والثاني قيام الليل والثالث مذاكرة العلم فاجتمعت في الصحابة لكمالهم وتفرقت في من بعدهم الوجه التاسع والمئة ماذا كره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع وقد يا هذا مرفوع من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رفعه نظر وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة فإذا كان فضلين وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس مع والعبادة يختص نفعها بصاحبها ولأن العلم تبقى فائلته وثمرته بعد موته والعباده تنقطع عنه ولما مر من الوجوه السابقة الوجه العاشر بعد المئة ما رواه الخطيب وأبو نعيم وغيرهم مع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يحسنه صدقه وبذله لأهله قربة به يعرف الله ويعبد وبه يوحد وبه يعرف الحلال من الحرام وتوصل الأرحام وهو الانيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تختص آثارهم وترمق افعالهم وترغب الملائكة في خلتهم وباجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى ونور للأبصار من الظلم وقوة للابدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى التفكر فيه يعدل بالصيام ومدرسته بالخيام وهو إمام للعمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء هذا الأثر معروف عن معادن وروه أبو نعيم في المعجم من حديث معادن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبط وحسبه أن يصل إلى معاذ الوجه الحادي عشر بعد المئة ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو بن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة ببوه وقد روي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يبعد معده من الصحة فإن أفضل الدرجات النبوة بعدها الصديقية وبعدها الشهاده وبعدها الصلاح وبعدها الصلاح وهذه الدرجات الأربع التي ذكرها الله في كتابه في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فمن طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة الوجه الثاني عشر بعد المئة قال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وهذا من أحسن التفسير فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح الوجه الثالث عشر بعد المئه قال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يرفع رفعوه هلاك العلماء فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم الوجه الرابع عشر بعد المئه قال ابن عباس وأبو ريره وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها الوجه الخامس عشر بعد المئة قال عمر رضي الله عنه أيها الناس عليكم بالعلم فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه فإن اذنب ذنبا استعتبه لألا يسلبه رداءه ذلك حتى يموت به قلت ومعنى استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن يعتبه اي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والانابه فإذا اناب إليه رفع عنه عتبه فيكون قد اعتب ربه أي أزال عتبه عليه والرب تعالى قد استعتبه أي طالب منه أن يعتبه ومن هذا قول ابن مسعود وقد وقعت زلزال بالكوفة إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه وهذا هو الاستعتاب الذي نفاه سبحانه في الآخرة في قوله فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم إزالة عتبنا عليهم فإن إزالته إنما تكون بالتوبة وهي لا تنفع في الآخرة وهذا غير استعتاب العبد ربه كما في قوله تعالى فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فهذا معناه أن يطلبوا إزالة عتبنا عليهم والعفو فما هم من المعتبين أي ما هم ممن يزال العتب عليه وهذا الاستعتاب ينفع في الدنيا دون الآخرة الوجه الثالث عشر بعد المئة قال عمر رضي الله عنه موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه بعلمه وإرشاده وأما العابد فنفعه مقصور على نفسه الوجه السابع عشر بعد المئة قول بعض السلف إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقدمني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم وقد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه إليه باطل وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين وفي مثله قال القائل إذا مر بي يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فماذاك من عمري الوجه الثامن عشر بعد المئة قال بعض السلف الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم وقد رفع هذا أيضا ورفعه باطل الوجه التاسع عشر بعد المئة أنه في بعض الآثار بين العالم والعابد مئة درجه بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة وقد رفع هذا ايضا وفي رفعه نظر الوجه العشرون بعد المئة ما رواه حرب في مسائله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله تعالى العلماء يوم القيامة ثم يقول يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم وهذا وإن كان غريبا فله شواهد وحسان. الوجه الحادي والعشرون بعد المئة قول ابن المباركي قول ابن المبارك وقد سئل من الناس؟ قال العلماء قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد قيل فمن السف له؟ قال الذي يأكل بدينه الوجه الثاني والعشرون بعد المئة أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد إدراكه إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحضوط بل يكون وبالا عليه وسهل لهلاكه وفي هذا قال بعض السلف أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وهي شيء فات من أدرك العلم الوجه الثالث والعشرون بعد المئة قال بعض العارفين أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت وصدق فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه وحياته موقوفة على ذلك فإذا فقد القلب العلم فهو ميت ولكن لا يشعر بموته كما أن السكران الذي قد زال عقله والخائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته والمحب والمفكر قد يبطل إحساسهم بألم الجراحات في تلك الحال فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آهامها هكذا العبد إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها أحس بأهلاكه وخسرانه فحتى ما لا تصف وقد خرو المدى وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر فإذا كشف الغطاء وبرح الخفاء وبلية السرائر وبدت الضمائر وبعثر ما في القبور حصل ما في الصدود فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين والعلم حسرة على البطالين الوجه الرابع والعشرون بعد المئة قال أبو الدغداء من رأى أن الغدو إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله وشاهد هذا قول معاذ وقد تقدم الوجه الخامس والعشرون بعد المئة قول أبي الدرداء أيضا لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلى. الوجه السادس والعشرون بعد المئة قوله أيضا العالم والمتعلم شريكان في الأجر وسائر الناس همج لا خير فيهم الوجه السابع والعشون بعد المئه ما رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر الى ما ليس له ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته